بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نمت قير صلات وانني كرأ دب النجرة ركع علم أكاثت صلاة برنيد برنيت نجرة ارجلا ركع علم صلاة يبودا التشهودة في تعني التشهودة جلما التهيئة جد جودا أكاثت أكا سوجودا لمان جيدوتا انسنيتي لوكايسا تبيتا غبتا ايچو هر كاميرغا غوديدا ميرغا غببا كاياني كابيتال غوديدا بيتا غببا كاياني كوبايسا اب غوددو كاميرغا كوبا ديرا كاررفي توتي انو غببا كايان اتمرا ييتشو ما قبة وهي مرودة قبة سنى قبة فكسة نجدجو أبو جدة وهي قبة جرافة درة العرب سيدوا أنمو نأكيني أكنما واحد أكيدكوت أكينجدجو جددا جدباك عيتني ويتكنا التحيات لله والصلوات والطيبات جلئتنين قد التحيات لله والصلوات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 صلاة يوم ركعة أفرقتها تاتي ركعة لمن آخرة تنا نتكتشفني نعرف الكيسان جدّونا كي تقرأ أن ركعة لمن تنا كسرت ترى ما كسرت فاتيها قفا إرجكانا فاتيها قراني ركعة لمن صلاة تشهد الأمة تفتى أني تشهد الأمة الرتب تتأن متورّخ جدّا أقتنت سميسي متورّك متورّخ جدّون تورّخ جدّون لكا تاء وفي تا الله فتاؤدا تاو في لفانغاني لفتاؤدا تويو تورو كيدما لوكا نيرغا امو نيدابا كاتغودي تينين كوبين سالافان توكيدا باججو تشهود اخر اخرت تقرا تشهوني اخر اخرني كما درا هاغا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله هاغا تشي اي غقرا يبودا مال اللهم صل على محمد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 فتنة دنياتي في فتنة دعاء فتنة مسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال جل ايه اكتبتي مقام فتجتشو لا ارقا خنام ارقا اثاتي سلام بافتا السلام عليكم ورحمة الله جلا بثاتي اللي بافتا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 له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون جرى جتشورة أتشبه سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرى صدمي سدي سدي جرى كان ممرت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جده إتقوثهن صدمي صديهن سجلتني لا إله إلا الله تناويت قبل إبعتي الجورة هالكنان سلعت جفتة إن شاء الله تعالى وأن سلعتنا مرة بلس بلس هكبرن نجاه